فضيلة شهطية أريد أن أعرف كيف أتوضأ وضوءا صحيحا مقبولا تصح به الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ معلوم أن الله قد فرض علينا الوضوء للصلاة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوبى رواه الشيخان وبالإجماع على ذلك وفرائضه الأساسية أولا النية عند لمس الماء لأول عضو وهو الوجه بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى رواه البخاري ومسلم وغيرهما وهي تكون بالقلب ولا يشترط التلفظ بها بل التلفظ سنة عند بعض الائمه ثانيا غسل الوجه وحده من أعلى الجبهة عند منبت شعر الرأس إلى أسفل اللحيين طولا ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا ودليله الآية المذكورة ثالثا غسل اليدين إلى المرفقين والمرفق والمفصل الذي بين العضد والساعد ولا بد من غسله مع اليد ودليله الايه المذكوره رابعا مسح الرأس أي إصابته بالبلل بوضع اليد او الاصبع على الرأس ودليله الايه المذكوره والمطلوب هو مسح بعضه عند بعض الأئمة أو مسح كله عند بعضهم الآخر فعند الشافعي يكفي مسح القليل ولو ثلاث شعرات وعند أبي حنيفة بد من مسح ربع الرأس وعند مالك بد من مسح كل الرأس وأساس الاختلاف تفسير معنى الباء في قوله برؤوسكم وما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم احيانا ولا بأس بالأخذ بأي رأس غسل الرجلين إلى الكعبين ودليله الآية المذكورة والواجب غسل الكعبين أيضا كما هو الثابت المتواتر من فعل الرسول وقوله سادسا الترتيب كما جاء في الآية ولعموم الحديث الصحيح ابدأوا بما بدأ الله به وللثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولأن الله ذكر في الآية ممسوحا بين مغسولات فدل على وجوب الترتيب وهو ما رآه جمهور الفقهاء وروى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال هذا وضوءي ووضوء الأنبياء من قبلي والله أعلم